كثير من ضعفاء الإيمان قد تحدث لهم مثل هذه الخارقة على سبيل الكرامة ابتدائاً لكنها قد يستدرجون بها إلى البدعة والغرور وكثيرون من أهل بدعة والأهواء كانوا على استقامة فبسبب مثل هذه الأحوال الخارقة وقعوا بالبدعة والغرور والتألي على الله والاستعلاء على الخارج هيكون تحدث تحدث لكن يجب أن نميز بين ما هو كرامه وما ليس بكرامه فلا يكون كرامه إلا إذا كان من عبد صالح ولم يغتر بذلك ولم يؤدي لذلك إلى أن يشيع هذا وينشره بين الناس ويكون من أهل يعني ممن لم يعرف عنه فدعة معينة فتنصر هذه الخارقة بدعته وأن لا يؤدي ذلك إلى فتنة الناس فيه فإذا فتن فتن فيه ورضي انقلبت بد أن توافق قواعد الشرع لأن بعد ظهور البدع هذه المظاهر الخوارق تحدث على أيدي المبتدعين والفاسدين والدجالين أكثر مما تحدث على أيدي الصالحين لأن أغلب ما يحدث منها على أيدي الصالحين لا يخبرون به إلا أن رآه غيرهم هذه حالة نادرة لأن تحدث الرجل الصالح ان يكرم بمثل ذلك فمن علامات أنها كرامة أنه لا يحب أن تنتشر ولا يحب أن تذكر له كما كان كثير من الصحابة أصحاب كراماتهم كثيرة لكن لا نعلم منها إلا القليل لماذا لأنهم لا يخبرون عنها يخشون من الرياء ومن فساد العقيدة ومن فساد الأجر ومن ضيع الأجر فإذن هذه ليست دائما علامة الخير وهو هذه قصة إسرائيلية لا ينبغي أن نقف عندها كثيرا نعم دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين وقال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قالوا وماهوا قال الكف عن لا يعنيني رواه ابن أدي الدنيا وروا أسد بن موسى حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا أخبرنا بأوثق عملك في نفسك قال إن عملي لضعيف أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني وروا أبو عبيدة عن الحسن قال من علامة عراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه وقال سهل بن عبد الله التستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل حسن تنقف عنده هنا هذا المقطع لأنه بداية جديدة إن شاء الله الدرس القادم بسم الله الحمد لله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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المر من حسن إسلامه فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل, فقد كمل حسن إسلامه وقد جاءت الأحاديث بفضل, بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل مرد ذلك كله إلى ما في القلب كما ذكر الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل بقدر ما يمتلع القلب من محبة الله وخشيته ورجائه وتقواه وإنابته يكون ذلك مما يدفع المسلم إلى الأعمال الحسنة وإذا يعظم به أجره إذن بحسب حسن الإسلام يعني قوة الإيمان والدوافعه ومظاهره في عمل المسلم كلما تقوى النية ويقوى القلب وفتضاعف الاستقامة على الدين يكون مضاعفة الحسنات وتكفير السبيلات وكلما قلت قل ذلك نعم حسنة بعشر أمثالها لا بد منه والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله النفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن, عن ابن عمر قال نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب قيل له فما المهاجرين قال ما هو أكثر ثم تلا قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فقصد في الأعراب يعني الذين غالبا يقلفقهم في الدين وهم أقل استقامة وتمكن الدين في قلوبهم وعمالهم من المهاجرين ومع ذلك الله عز وجل وعدهم الحسنة عشر أمثالها وأمثال المهاجرين الذين يعني تعمق فيهم في الدين ونصرهم للحق وهم أفضل من الأعراب لشك فلهم أعظم من ذلك لأن الله عز وجل يضاع فيلاس العمائة حسنة إلى أكثر من ذلك وخرج النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله وفي رواية, وفي رواية أخرى وقيله في العمل والمر... يعني اتنف العمل يعني استنف من جديد يبدأ صفحة جديدة نعم والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها ما سبق منه قبل الإسلام وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه وقد نص على ذلك الإمام أحمد ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام يعني, يعني هنا انتقضت توبته بالعود للذنوب خاصة إذا كانت الذنوب امتداد لما كان عليه الجاهلية فهذا يؤخذ بعمله في الجاهلية على, على حسب هذا السياق والكلام محل الخلاف مثال ذلك ما يحدث من كثير من الذين يسلمون في هذا العصر مثلا ولهم عوائد ولهم يعني اخلاق معينة كانوا عليها قبل إسلامهم نجد أن منهم خاصة البلاد التي فيها قليات لا تتوفر لهم بيئات إسلامية خالصة كثير منهم يسلم ومع ذلك بعد إسلامه يبقى على بعض الأخلاقيات وبعض السمات التي كان عليها حال كفره نعم يشهد الله إلى الله محمد رسول الله وقد يقيم الفرائض لكن تبقى عنده شوائب المؤثرات الجاهلية التي كان عليها المؤثرات البيئة أقول هذا يلاحظ للبلاد التي يعني الصبغة العامة فيها صبغة جاهلية كالبلاد التي غير المسلمة التي الأغلى أغلب أو يكون فيها المسلمون أقلية نجد فيهم نماذج فعلا إذا رأيته تقول هذا ليس بمسلم بسمته وهديه وعاداته وتعاملاته لكن عندما يعني تستنطقه أو تتش عن حاله تجد أنه يدعي أنه أسلم وهذا يوجد في كثير من البيئات اللي أكثر فيها الجهل فهذا والله أعلم هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف من أساء أخذ بعملي في الجاهلية والإسلام. كذلك إذا كانت سيئات امتداد لما سبق يعني لم يتخلى عن تلك الخصال فهو بذلك أسلم من حيث الجملة لكن من حيث التفاصيل بقي على بعض أوضاره أوضار الجهلي نعم سابك الله شيخ هل يمكن أن يكون هذا الحديث من باب الوعيد نعم ممكن يعني لا يستبعد أن يكون من باب الوعيد هذا السياق نعم وفي صحيح مسلم عن عمر بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أريد أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وخرجه الإمام أحمد ولفظه إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود الذي قبله وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عثاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وفي رواية له قال فقلت والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت إلا في الإسلام مثله وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم وقد قيل إن سيئاته في الشرك تبدل حسنات ويثاب عليها أخذا من قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر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 وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين أول يلاحظ أولا أن السياق الآية في أهل الكبائر هذا هو السياق المتبادر في الآية وإن كان قد يدخل غيرهم للمفهوم أما منطوق الآية وظاهرها فإن هذه في أهل الكبائر من المسلمين نعم فمنهم من قال هو في الدنيا بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والاعمال الصالحة طيب واحد. هذا القول ماذا يعني؟ يعني أن التبديل هنا تبديل الحال لا تبديل السيئات والحسنات وفهم هذا ضروري لأنه سيكون أكثر الكلام في القادم على هذا المفهوم أو على هذين المفهومين أقول هذا القول الذي يقوله يقصدون بالتبديل بدل ما عليه من الكفر المعاصي يقصدون به أن الله يبدل حاله من حال أهل الكفر إلى حال أهل الإسلام أو من حال أهل المعاصي إلى حال أهل الطاعة وأن هذا عند أصحاب هذا القول لا يعني تبديل الحسنات سيئات أو السيئات حسنات لا يعني تبديل السيئات حسنات والقول الثاني يقول لأن المقصود تبديل هنا أن السيئات تبدل حسنين ولعل الجمع بين القولين هو الأولى لأن هذا لازم لهذا يالزم من من بدل الله حاله من السيئات إلى الحسنات أن تتبدل قصد حاله من أعمال الفاسدة إلى الأعمال الحسنة أن تتبدل حاله أيضا من السيئات إلى الحسنة من بدل الله حاله من العمال إلى الأعمال الحسنة فإن الله يبدل له من السيئات إلى ها؟ هذا يشمل هذا وهذا لا تسابق فيها لها معنى سيأتي التفريق بين حال الكافر إذا أسلم وما معنى أن, الله أن الإسلام يجب ما قبله وبين حال العاصي من المسلمين إلى التاب هذه لها تفصيل وهذه لها تفصيل هي التي سيأتي الكلام عنها من خلال السياق التالي نعم وحكي هذا, القول وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أكثر المفسرين وسمى منهم ابن عباس وعطاء وقتادة والسدية وعكرمة قلت وهو المشهور عن الحسن إذن المقصود بالسيئات هنا عندهم الأعمال السيئة وليس الأجور وإن كنت الأجور تأتي بالتبعى هم فسروا قول عز وجل فأولئك يبدل الله سيئات حسنات أن الله يبدل أعماله السيئة إلى أعمال حسنة بينما قال الثانيه يقول أن الله يبدل أجورهم من الأجور السيئة إلى الأجور الحسنة وهذا كما تلاحظون لازم لذلك فإن الله إذا بدل أحوالهم من أحوال سيئة إلى أحوال حسنة فإنه من الطبيئة أن الله يجزيهم ثوابا حسنا بدلا من الثواب او العقاب السيئة لكن الكلام على التفسير المباشر للآية هؤلاء الأئمة وهم أئمة واعتبرون يرون أن المقصود هو بالحسنات والسيئات الأعمال الحسنة والأعمال السيئة نعم قال وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما هي في أهل الشرك خاصة ليس هي في أهل الإسلام قلت يصح هذا إنما يصح هذا القول, إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواه بل المسلم إذا تاب فهو أحسن حالا من الكافر إذا أسلم هذه أيضا ترجع للتفصيل السابق يعني ما, قول ما معنى قوله في الدنيا وما معنى قوله في الآخرة الذين قالوا تبديل الحسنات سيئات تبديل السيئات حسنات يقصدون الحال في الدنيا لأن الأخر مفي عمل يقصدون تبدأ العقله في الدنيا من سيء إلى حسن هذا معنى قولي في الدنيا أنه قيل أنه في الدنيا أن الله يبدل أحوالهم من أحوال سيئة إلى أحوال حسنة في أعمالهم أما الآخر ليست في عمل فيكون في الآخرة المقصود الأجر وفي الدنيا المقصود الأحوال والعمال نعم قال وقال آخرون التبديل في الآخرة وعلت لهم مكان كل سيئة حسنة منهم عمر بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين قال وأنكره أبو العالية ومجاهد وخالد السبلان وفيه موضع إنكار ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة ثم قال ولو قال قائل إنما ذكر الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يطر العدد كيف تبدل فيجوز أن معنى تبدل أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مئة ألف حسنة ومن عمل ألف سيئة أن تبدل ألف حسنة فيكون حينئذ من قلت سيئاته وأحسن حالا طبعا هنا التبديل على هذا القول يعني يكون الأرجح فيه لألا يكون هذه المعادلة التي قد لا تكون على قواعد الشرع لأنه إذا قيل أن الله يبدل سيئاتهم حسنات فالكافر المجرم الذي يعمل كل ما يمكن من السيئات ثم يسلم آخر لحظة تنقلب عماله كالجبال المؤمن الذي يطيع الله طول عمره على ما يكون ربما يكون أقل منه عمل هذه المعادلة لا تصح في الشر فلذلك القول الأول يجمع بين القولين ويكون هو الراجح هو أن المقصود بتبديل بالتبديل تبديل الحال اولا من حال سيئة إلى حال حسنة من أعمال سيئة إلى أعمال الحسنة ويكون عليها أجر ثم يكون على ذلك أيضا مضاعفة الأجور هذا شيء الشيء الآخر أنه أيضا هذه المعادلة التي قد يكون فيها خلل على قواعد الشارع ممكن تأخذ بميزان آخر وهو أنهم أن الحسنة السيئة تعد سيئة واحدة والحسنة من عشر فما فوق فمن هنا مهما عمل الكافر من السيئات ثم بدلت تبدل السيئة, بسيئة تبدل السيئة بحسنة واحدة قصد لكن أعمال الخير نظرا لأنها تضاعف لا يمكن أن يوازيها عددا أعمال الشر إذا تحولت إلى حسنات لصاحبها بعد التوبة فمن هنا ترجع الأمور إلى الموازين الشرعية ويكون القول الأول هو الراجح لأنه يشمل هذا وذاك وهو أن الله يبدل الحال للتائب من حال وأعمال سيئة إلى حال وأعمال حسنة وأيضا الله عز وجل يبدل سيئاته كل سيئة بحسنة واحدة وأيضا يؤجر على ذلك كل.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 ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات هذا جيد جمع جيد جمعا جيد وهذه من طرائق أهل العلم في الـ في الـ يعني الجمع بين النصوص وبين معانيها خاصة التي يشكل معناها لغير العالم فهذا الجمع جيد في العقيقة هو عليه عليها النصوص وأن التائب يوقف على سيئاته ما معنى يوقف يوم القيامة عند الحساب عند الحساب وعند العرض تعرض عليه سيئته هذا معنى يوقف عليه تعرض عليه يحاس يعني يعني تكشف له وهذا الذي ينطبق عليه هذه الايات هو كشف وعرض السيئات على المسيء فمن هنا يكون هذا هو معنى هذه الايات لكن تاتي مرحله اخرى بعد العرض والحساب الله عز وجل يبدل لمن شاء ويعفو عمن شاء فمن هنا يأتي معاني النصوص الأخرى التي فيها التبديل ومضاعفة الأجور وأن الله عز وجل بعد أن يوقف عبده بعد أن يحاسب عبده على السيئات يغفر له بعد ذلك فتنقلب إلى زيادة حسنات عدة فالنصوص التي يعني أوردها أبو العالية ومن رأى رأيه تنطبق على الحساب والعرض والنصوص التي أوردها الآخرون تنطبق على ما بعد ذلك حينما يقدر الله لعبده أن يغفر له نعم. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات قال أبو عثمان النهدي إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل فيقرأ سيئاته فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليها لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول ها أمقرأوا كتابي ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسقود وقال بعضهم عن أبي عثمان عن سلمان وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولني الجنة وآخر أهل النار خروجاً منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقول له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا قال فلقد رأيت ركو الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حق من محى سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى لا لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن, أبي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان, بن سليمان أبي داوود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه من المرفوع ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف قوله المشهور إن التبديل في الدنيا وأما ما ذكره الحقي في التبديل وأن من قلَّت سيئاته يزاد في حسناته ومن كثرت سيئاته يقلَّل من حسناته فحديث أبي ذر صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسنة وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثُرَت سيئاته أحسن حالًا ممن قلَّت سيئاته فيقال إنما التبديل في حق من نذِم على سيئاته وجعلها نصب عينيه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 ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات فخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة ولم يترك حاجه ولا اداهه فهل له من توبه فقال اسلمت قال نعم قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال فما زال يكبر حتى توارى وخرجه من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكثول مرسلا وخرج البزار الحديث الأول وعنده عن أبي, طو عن أبي طويل شط الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوي شطب والشطب في اللغة الممدود فصحفه بعض الرواه وظنه اسم رجل لأن, لأن وصف شطب هو الطويل الممدود فيبدو أنه في خلط من المساخ وتصحيف والسند هو على الحديث أو السناد السابق طبعا الحديث ضعيف والوقوف عند الضعيف في مثل هذا يعني لا ينبغي دام هناك حديث صحيحة تقرد هذه المعاني وكما قلت هذه النصوص تلك النصوص الصحيحة وإن يعني أورد بعض العلم معها حديث ضعيفة هذا من باب الاعتضاء فيرجع الأمر إلى الخلاف السابق الذي ذكرته ويستقر عليه قول السلف والجمع بينه أمر وارد جدا بل ليس بين القولين أو بين الأقوال تنافي في النهاية بل هي تتفق في النهاية والمحصلة سواء قيل إن التبديل تبديل الحال أو تبديل الأجر تبديل الحال في الدنيا أو تبديل الأجر في الآخرة فإن المآل واحد تبديل الأجر في الآخرة لا يكون بسبب أصول أعمال, أعمال في الدنيا وكذلك تبديل الحال في الدنيا يكون عليه الأجر في الآخرة الآن نستعرض بعض الأسئلة ذكر هذا يعني شير إلى, إلى يعني الآيات التي تذكر الخلود لأهل الكبائر وبين مغفرة الذنوب لهم نعم النصوص التي وردت في الإشارة إلى الخلود آكل الجبى والزاني وقاتل النفس ونحوه تعني خلود فيما إذا لم يغفر الله له قبل الفساب أنه يخلد خلوداً نحدداً لأن الخلود لا يعني دائما الأبدية هذا الشيء الشيء الآخر أن, أن هذا من باب الوعيد فيما إذا لو لم يغفر الله له ولو لم يقدر له الشفاعة فيكون خالدا لكن لما الله عز وجل استثنى ذلك بما يشاء من مغفرته لبعض العباد واستثنى من ذلك الشفاعات قيد هذا بهذا وهذا يحكم نصوص الوعد ونصوص الوعد طيب نبدأ الآن برسنا وصلنا إلى حديث جامل العلوم الحكم الثالث عشر حديث الثالث عشر حديث أنا أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى يحب بأخيهما يحبوا لنفسه نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه بالشك وخرجه الإمام أحمد ولفظه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن طبعا في هذه النصوص سواء منها الصحيح أو الضعيف وكما تعرفون أكثر الحديث الضعيف اللي وردت في هذا الكتاب عموما وحول هذا الحديث خصوصا مفرداتها وردت في الحديث صحيح مفردات ما ورد في بعض ألفاظ الحديث هنا أو بعض الشواهد للحديث التي وردت بأسناد ضعيف نجدها أي مفرداتها في أحاديث صحيحة أسنادها صحيحة الحديث أنبي صلى الله عليه وسلم قال القراءة البخاري المسلم لا يؤمن أحدكم وكما عرفتم في منهج الاستدلال عند السنة والجماعة عند السلف الصالح أنه لا بد من رد نصوص طاضية إلى بعض وهذا النص جاء ما يفسر بأن المقصود بالإيمان هنا ليس مطلق الإيمان إنما الإيمان الكامل هو المقصود حقيقة الإيمان أو الإيمان الوافي وهذا ورد بألفاظ أحاديث صحيحة وبأيضا تفسير السلف لهذه النصوص وكما ذكر الشيخ أن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم يفسره الحديث الذي في الصحيحي بأنه يعني نفى الإيمان عن الزاني والسارق ونحن نعرف أن الزاني والمسلم والسارق المسلم لا ينزل على أصل الإيمان واصل الإسلام اذا لابد من ان يفسر بيها Blazims النصوص الأخرى التي وضحت ان المقصود ينفي حقيقة الإيمان او نهاية الإيمان او كمال الإيمان والحقيقة احيانا يقصد بها الكمال واحيانا يقصد بها النوع واحيانا يقصد بها الجزء ايضا من نقول حقيقة الإيمان لا يعني كمال الإيمان بالضرورة بل احيانا نقصد بحقيقة الإيمان اصدق واحيانا نقصد بحقيقة الإيمان كماله والكمال المطلق في الإيمان لا يمكن أن يكون لأحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله من الأنبياء والمرسلين فقية الخلق لا يمكن أن يكون عندهم الإيمان الكامل إذن الكمال نسبي هذه مسئلة مهمة الكمال أمر نسبي بمعنى حتى لو وجد عند المؤمن الموفي الصالح المستقيم من القوادح الصغيرة القلبية والعملية فإن لا يعني ذلك أنه فقد كمال الإيمان بل كمال الإيمان شيء نسبي بمعنى أن المسلم المؤمن إذا سلم قلبه من الشك والريب وسلمت جوارحه من كبائر الذنوب وقام بالمعاجبات والفرائض فإنه يعني بذلك أنه كامل الإيمان ومع ذلك الكمل يتفاوتون فكمال كمال الإيمان عند النبيين غير كمال الإيمان عند السهداء والصالحين والصديقين. وكمال الإيمان عند هؤلاء غير كمال الإيمان عند بقية المؤمنين المفين والمستقيمين لأن هذا تفسره النصوص الأخرى فحينما نفى الإيمان عن الزين والسارق وشارب الخمر عرفنا قطعا بالأدلة الأخرى التي تفسر هذا بأنه لا يقصد أنه خرج من دائرة الإسلام والإيمان إنما يقصد أنه انتفى عنه كما من الإيمان أو حقيقة الإيمان أو الإيمان الوافي أو أنه كما قال بعض السلف لحظة وقوع الكبيرة قد يرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة وهذا سيأتي بيانة أما إثبات الإيمان أصل الإيمان بالسارق والزاني فحديث أبي ذر الذي أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبقى مؤمن وإن زنى وإن سرق فهذا حديث صحيح لا لابدنا نفسر به الحديث الصحيح الآخر الذي في الصحيحين هنا نعم. نعم بلد لها علاقة كمال الإيمان لأنه هذا يعتبر من باب اللوازن للأحيان يكون أشبه بالضروري وأقصد به أن الإنسان إذا وفى بالفرائض والواجبات على الوجه الذي أمر الله به عز وجل ومن قلب مخلص صادق فلابد أن يأتي أن يدفعه ذلك للعمل بالنواف لا يتصور أن مسلما مؤمنا يقوم بالفرائض والواجبات على الوجه الكامل وبخضوع وخشوع واستكانة لله عز وجل ورقابة وتقوى وإيمان ويتحقق فيه معنى المحبة والخشوع والمحبة والخشية والرجال لله عز وجل يتحقق فيه هذا المعنى إذا قام بالواجبات والفرائض لا يتصور أنه سيهمل السنن والنوافذ لا يتصور نعم, نعم هذا ثبث له أصل الإيمان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد له لأنه يعلم بأن كلامه لا أزيد ولا أنقص هذا مجرد تسليم مبدئ وهو يعلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وفى بالواجبات والفرائض فسيزيد راغبا وبتلقائيا لكن قصد, قصد ثبث له أصل الإسلام وأصل الإمام بقيامه بالفرائض ولو ما زاد ولا نقص ولو لم يزد أثبت له الأصل نعم وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا وإنما يقال هو مسلم وليس بمؤمن على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد إذا أخذنا الأمر على قاعدة الجمع عند السلف عند السلف وجدنا أنه لا تنافي بين القولين وذلك أن قول من قال من السلف بأنه ينتفي عنه الإيمان أي يكون مؤمن لا يكون مؤمن لما يكون مسلم يقصدون الإيمان الموفي الإيمان الكامل والذين قالوا يكون مؤمن وإن عمل بالمكبائل يقصدون الإيمان الناقص لكن كلهم يتفقون على بقاء أصل الإيمان في هذا المسلم الذي ارتكب الكبائر اصل الايمان موجود عنده بدليل وإن وإن دليل صريح فاذا الذين يعني غلبوا جانب نفي الايمان عنه عن مرتكب الكبيره يقصدون نفي الايمان الوافي الايمان المطلوب على الكمال الايمان الكامل وحقيقه الايمان الكامل والذين له الايمان اثبتوا له اصل الايمان الذي جذر الإيمان. أثبتوا له جذر الإيمان الذي لا ينتفي عن المسلم على الإطلاق إلا إذا خرج من الإسلام لا قدر الله نعم. فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية هذا اتفاق نعم. بل هو مؤمن ناقص الإيمان ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له مؤمن ناقص الإيمان مروي عن جابر بن عبد الله وهو قول بن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن علي وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة وقال ابن عباس لا لا هذه دعوة الحقيقة ليس هو المختار عند أهل السنة يعني بمعنى أنه هو قول الجمهور لا هذه مسألة الاختلاف عليها قائم وفصل من أراد أن يستزيد يجد تفصيل هذا في كتاب الإيمان لشيخ السلام من يجد أن المسألة ليس فيها قول هو قول الجمهور وإن كان فيها راجح مرجوح عند الله منع فيها راجح مرجوح لكن أم يدعي أحد أن أحد القولين, أن أحد القولين هو قول السلف هذا غير صحيح المسألة الخلافية عند السلف نعم وقال ابن عباس الزان ينزع منه نور الإيمان طبعا نور الإيمان هنا عند ابن عباس إذا حملناها على المعاني التي قال بها آخرون وعلى أيضا تفسير ابن عباس نفسي لكثير من المصوص نجد أنه يقصد بنور الإيمان هنا كمال الإيمان وحقيقة الإيمان الإيمان الذي يثمر يثمر عند صاحبه لكن هذا يدل على أنه يرى بقى أصل الإيمان نور الإيمان أمر زائد على أصل الإيمان نان وقال أبو هريرة ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالضلة فإذا تاب عاد إليه هذا وصف, وصف جيد لكن نظرا لانه ليس توقيفي لا نستطيع أن نقول لله أنه يعني هو القول اللازم في تفسير النصوص لكنه هو قول من الأقوى الوجيه وجيه أن الإيمان يكون فوقه فوق الإنسان كالضلة يعني بمعنى يبقى وكأنه هو تحت ظلال الإيمان تحت ظلال الإيمان لكن يخرج عنه حقيقة كمال الإيمان نور الإيمان يعني الحقيقة العظمى للإيمان فهذه التفسيرات يفس أو, أو لا تتعارض إنما هي تعبيرات عن معنى واحد نعم وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء الإيمان كالقميس يلبسه الإنسان تارة ويخلعه أخرى وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره والمعنى أنه إذا كمل خصال الإيمان لبسه فإذا نقص منها شيء نزعه وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء وهذا وصف جيد لأن القميص الإنسان أو ثوبه هو ثوبه يعني ما خرج عن كونه ثوبه وملكه فإذا نزعه يعني نزع التحلي به لكنه يبقى هو ثوبه ما تنصل منه ما خرج عن ملكه هذا وصف إضاء ينضاف إلى الأوصاف الأخرى نعم والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك وقدروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك فكن مسلما خرجوا الترمذي وابن ماجة وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت عن هذا الحديث سنده ضعيف لكن أفرداته جاءت في أحاديث أخرى صحيح ف يعني الحديث ورد في أفضل لما تحب لله وتبغض لله هذه وردت في نصف الصخرة صحيح وهتعمل لسانك في ذكر الله اللي وردت في النصوص الصحيحه وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لما تك هذا ورد في نفس الحديث الوارد عندنا في هذا الحديث في هذا الحديث في هذا الكتاب ايضا هو في الصحيحين فاذا ال... وهذه مساله احب ان, إن... إن نتنبه لها دائما انه ضعف ال... الاسناد في بعض الاحاديث لا يعني أن مضمونه لا يصح إذا ورد في نصوص اخرى وهذا أمر مهم لطالب العلم جدا مهم جدا لأن بعض طلاب العلم المتدئين أو الذين لا يستشعروا هذه القاعدة يقعون في أخطاء شنيعة أحيانا بسبب أنهم يقفون عند سند من الأسانيد الضعيفة أو الموضوعة أو المقدوح فيها فيجعلون هذا مدخل لأبطعن في المتن وقد يكون المتن له شواهد أخرى صحيحة وقد يكون له وردة ألفاظه أو مفردات ألفاظ في أحاديث أخرى صحيحة هذه غالبا ما يدركها إلا طلاب العلم المتمكنين والعلماء الراسلين ينبغي أن تنبه لهذا وكثير كما قلت لكم أنا لاحظت في هذا الكتاب أنه كثير ما يورد أحاديث ضعيفة أساندها ضعيفة لكن أغلبها أغلبها ترد مفرداتها وألفاظ متون الحديث في نصوص أخرى صحيحة صحيحة لسنات نعم وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القسري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف وإنما كان يتولى أمور الناس لأن الله قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم نعم وهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة في الدين وأن المسلم إذا أعطاه الله عز وجل أي نوع من أنواع المواهب والقدرات يجب أن يبذل يبذلها لخدمة دينه وأمته وإذا كانت لا تتوفر فيه هذه المواهب وبعضها فعليه أن يتورع بل أحيانا يجب عليه أن لا يتولى أمرا من الأمور هو لا يحسنه أو لا يطيقه أو لا يجد في نفس الكفاءة أو لا يجد غيره من العقلاء الناصحين أنه كفر فمن هنا ينبغي لكل مسلم مقبل على تولي أمر من أمور الأمة أن ينظر في حاله وفي استطاعته وقدراته واستعداده للقيام بهذا العمل فإن كان يتوفر فيه الاستعداد وتوفرت فيه الشروط الأخرى وجب عليه أن يقوم به بسد هذا العمل الذي ينفع الأمة لأنه هذا من فروض الكفايات لكن أيضا عليه أن يستشيج وهذا أمر مهم قد يتوهم الواحد منه أنه عنده قدرة على الأمر الفلان لكن قد يكون للآخرين الذين يعرفونه ويعرفون هذا العمل أيًا كان هذا العمل في الدعوة أو في غيرها قد يكون عندهم من تجاربهم ومعرفتهم بهذا الشخص أنه لا يناسب في هذا العمل أو في هذا المقى يجب أن يستنصح ويأخذ بالنصيحة ويأخذ بالشورى لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبع در بأن لا يتولى لم يعفي الصحابة الآخرين الذين يجد عندهم القدر بل كلفهم بمهام من كبار ورشح بعضهم للمهام العظمى كالخلافة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بإشارات صريحة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر لكنه لم يوليه فقط لأنه يعلم أن الله عز وجل سيهيئ للأمة أن تختار أبا بكر وأن المسلمين عندهم من الرشد في ذلك الوقت وسداد الرأي والفتح في الدين ما يجعلهم سيخطرون أبا بكر وذلك قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر إذن وجه إلى أن يتولى أبا بكر هذا الأمر العظيم وكذلك بقية الصحابة كانوا يسند إلى مولايات كبيرة جدا في الحروب والقضاء والحسبة جباية الزكاة والأمر المعروف والمنكر غير ذلك من مصالح الأمة في دينها ودنياها كان يسجد إليهم ويأمرهم لأنه يعرف قدراتهم ويعرف إمكاناتهم فلذلك المسلم الذي يجد في نفسه كفاية في عمل من الأعمال لا يجز له أن يدعي أنه ضعيف وهو ليس بضعيف أو يتذرع بأي ذريعة يتنصل منها من القيام بواجب المسؤولية وواجب الفرض الذي يتوجه إليه بحكم ما أعطاه الله عز وجل من علم أو موهبة أو قدرة أو تجربة أو دراسة ونحو ذلك نعم أي محبة أي محبة؟, محبة أن الإنسان يتولى آه. لا في كل شيء لا في كل شيء في أن تتمنى له حتى بالغيب ما تمنى لنفسك وأن تنصح له وأن تسعى أيضا جهدك بأن يعني تقدم لأخيك المسلم كفرب وإخوانك المسلمين بعامة ما تستطيعه مما تجلبه لنفسك أو تريد أن تجلبه لنفسك قدر الإمكان بل سيأتي في آخر الأشار الحديث امر أكبر من ذلك إن مقتضى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن تتمنى أحياناً أن يكون يفوقك في بعض الأمور يعني مثلاً وهو غالباً في العباد الصالحين الأثقياء الأمقياء غانباً أنهم يتهمون أنفسهم بيش في التقصير فهل يتمنى للمسلمين الآخرين أن يكونوا من المقصري لا يتمنى أن يكونوا أوفى منه لكن هذه درجة من العزيمة يقصر عنها أنفالنا هذه يقصر عنها أنفالنا هذه درجة عظيمة تأتي بدون تكلف سيأتي لها نماذج إن شاء الله في آخر الشر نعم إيه؟ هذا من المسابقة المشهور هو يحب لكن لا يحسن زميله لو, لو تفوق فرق من الأمرين كنت تحب أن تسبق أمرنا بالمسابقة في الخيرات أمرنا بالتسابق في عمل كل أمر من الأمور في الدين والدنيا ما في معنى أن تسابق لكن لا يدد بك ذلك إلى أن تكره أن يتفوق أخوك أو زميلك أو أن تحسده إذا تفوق هذا هو الميزان نعم إلا هذه لها حد يعني أن تحب أن تتفوق وتكره لهم التفوق لا ما يجوز هذا لكن إذا كنت تحبا تتفوق ومع ذلك لا تكره أن يتفوق غيرك معك المسألة واضحة فيما يعني يختلج في القلب نعم فضل المؤمن وقد روي عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا, و... ولا أنت ساجد طبعا هذا الحديث ضعيف كما قلت لكم سابقا في كثير من الحديث التي مرت لكن مفرداته وردت فيها حديث صحيح النهي عن امتراءة القرآن للجنب وردت في حديث صحيح النهي عن امتراءة القرآن في الركوع والسجود وردت في حديث صحيح إنما لا سند هنا ضعيف وكنت تمنى لو أن يعني الذين خدموا الكتاب ينبهون على هذا الهامش وإن كان بعضهم منبه أن وردت حديثها صحيحة لكن ليس هذا مضطرد بل أرى أنه يتوجب على طالب العلم الذي يخدم أي كتاب حديثيا في تخريج الحديث والحكم عليه إذا, إذا كان يعرف أن في, في هذه المسألة حديث صحيح أن يورده أو يشير إليه لأن بعض طلاب العلم المتدئين أو بينما كملت مثلا عندهم منهج الاستدلال يقفون على هذا السند ويضعفون ما تحته مجرد ما يلسنا بضعيف وقد يكون وارب وهو الغالب صحيح في أحاديث أخرى نعم وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له فقال له رجل أترضاه لي قال لو رضيته لم أبع لو رضيته لم أبع وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه وهذا كله من جملة نصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير ذلك في موضعه وقد ذكرنا فيما تقدم حديث طبعا أنا أحب لحظة يا أبو عمر عندنا يعني المعاني التي وردت الحديث مرت متفرقة أنا أحب أن نركمها عشان ما نعود إليها مرة أخرى يعني ما يستنبط من الحديث من قواعد ومعاني مر على شكل متفرق في ثنايا الشرح فأول ذلك في الصفحة الماضية الحديث في صحيح مسلم من أحب أن يزح عن النار ويد كل جنة فبجأت لكم نييته ويأتي إلى الناس بالذي يحبني وتعيري هذا رقم واحد من المعاني التي تستنبط من الحديث وإن كانت فردت بنص أخر والثاني هذه الجملة أنه النصيحة أو أن تتمنى لأخيك ما تتمنى لأن تحب لأخيك ما تحب نفسك هذا من جملة النصيحة لعامة المسلمين الذي هو الدين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رقم اثنين نعم وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان ابن بشير عن النبي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا رقم ثلاثة هذا من المعاني التي ترجع إلى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه وهي كون المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد هذا تفصيل بعد إجمال خرجه في الصحيحين وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه أيضا يكون هذا رقم أربعة, رقم أربعة أن المؤمن يسوء ما يسوء وخمسة يحزنه ما يحزنه والأمر المهم أن السصحب دائما أنه كما يكون النصيخة والمحبة للفرد تكون لعامة المسلمين يعني أن المؤمن يسوءه ما يسوء إخوانه المؤمنين إخوانه المؤمنين ويحزينه ما يحزن إخوانه المؤمنين ليس فقط أخاه لكن التعبير بالمفرد وقصد المجموع هو غالب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن, لأن مرد المرد المرد العبارة واحد إذا قلت إن المؤمن يسوء ما يسوء أخاه المؤمن المؤمنون كلهم كذلك إذن راجع الأمر إلى الجماعة إلى عمة المسلمين وكذلك إذا قلنا المؤمن يحزنه ما يحزن أخيه المسلم أو المؤمن وكل المسلمين هم أخوانه مؤمنين بقدر ما فيهم من الإيمان لأن الأخوة وكل وكلولاية تتفاوت بقدر ما عند أخيك المسلم من عمل الصالحات وكل مسلم له من الولاية وكل مؤمن له من الولاية وله من المحبة وله من النصيحة بقدر ما فيه من الإيمان حتى وإن كان واقع في الفجور والمعاصي مدى مؤمن له حق بقدر إيمانه من من الوفاء وكذلك النصيحة وكذلك المحبة محبة ما تحبه لأخيك بقدر ما عنده من الإيمان والاستقامة نعم وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن يكون هذا رقم ستة ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير يكون هذا رقم سبع وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد فإن الحسد يقتضي أن يتره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشركهم المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء طبعا هنا توفر عندنا أيضا أمرين أمران الأمر الأول كمال سلامة الصدر من الغلل والحسد هذا تابع يكون رقم ثمانية والثاني أن يشرك المؤمنون كلهم في عطاء الله من الخير فيما عطاه الله من الخير كن هذا رقم تسع نعم وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وروى ابن جرير بإسناد فيه نظر عن علي رضي الله عنه قال إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين وكذا روي عن الفضيل بن عيار في هذه الآية قال لا يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره ولا شراكه أجود من شراك غيره وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرد التجمل قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها هو فرق بين الإنسان يرغب أن يتجمل التجمل المشروع ويرغب تكون هيئته ولباسه وأحواله فاضلة على أحسن الحال وبين أن يكون ذلك مبني على أن يتكبر أو يحسد الآخرين أو أن يتمنى أن لا يكون مثله فرق بين الأمرين أما الأمر الأول فهو أن يتمنى المسلم أو يكون على حال فاضلة من التجمل المشروع والهيئة المشروعة فهذا لا يضره وليس من يعني غمط الناس لكن إذا كان لا يرغب أن يكون أحد من المؤمنين مثله هنا دخل في الممنوع لأن بعض الناس يقول لا أنا ما مثلا ألبس الأفضل ولا لأني أخشى أن يعني ما أحبب في الإخواني ما أحبب لنفسي لا, لا معنى أنك تلبس الأفضل إذا أقدرك الله على ذلك أو إذا كان نفسك ترغب إلى هذا لأن النفوس وتضاع البشر تختلف بعض الناس تتطلع نفسه إلى أن يكون على أحسن هيئة مما أباحه الله ولا يضره ذلك لكن بشرط أن لا يت... يتكبر وأن لا يحسد الآخرين بأن يكونوا مثله وأن يتمنى أن لا يرقى إليه أحد أو إلى مستواه أحد نعم وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال خرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته ويقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكيني فما فوقهما أليس ذلك هو من البغي فقال لا ليس ذلك بالبغي فأظن فضلني فضلني الله فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو من البغي فقال لا ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمص الناس وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وفي حديثه الكبر بدل البغي فنفى أن تكون كراهته لأسف لأن يفوقه أحد في الجمال بغيا أو كبرا وفسر الكبرا والبغيا ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به هنا هذه رقم تسعة أو عشرة عشرة من معاني الحديث أن تقبل الحق من كل من جاء هنا تكون أحببتها لأخيك ما تحب لنافسك التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن أبى قبول الحق تعاضما عليه فهو متكبر وغمس الناس هو احتقارهم وازدراؤهم طبعا هذا أيضا الحج عشر بأن لا يؤدي ما هو عليه إلى احتقار الناس وازدرائه إذا احتقر فهو لم يحب بالمؤمنين ما يحبه النفس نعم وغمص الناس هو احتقارهم وازدرائهم وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص نحن تنطف هنا نحن يحصل بعض الموظفين علاوة مرتبة من خلال مسابقه تقام على مجموعه من الموظفين نعم فكون المشارك ال ال في مثل هذه المسابقه هل يكون فيها حرج عليه او يتحرج الباب لغير باعتبار انه يرشح واحد فقط لا،, لا هذه من ضمن المسائل التنافس المشروع ما يحصل على وجه ليس فيه محاباه وليس فيه فكون الانسان يعني يدخل ليفوق على زملائه هذا لا حرج فيه بل هذا من يعني وجوه الاتقان التي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب إذا عمل أحدكم هاملاً أن يتقنه فمن وجوه الاتقان عندنا في هذا العصر هو التفوق في مثل هذه المنافسات والمسابقات والمجالات العمل التي يكون بها الإنسان يعني يرغب أنه يفوق أو يكون هو الذي يرشح بشرط أن لا يكون في قلبه شعور بأنه يعني لا يرغب أن يتفوق غيره أو أنه لو تفوق صار عنده نوعا من الحسد له أو الغمط والتنقص إذا انتفت هذه المعاني يبقى هذا من الأمور نشروعه لأنها تؤدي إلى إتقان الناس لأعمالهم تسابقهم في ما يجب أن يعملوا به من فروض الكفايات حتى في غير الأمور الشرعية والآن نبدأ بـ من جامع العلوم الحكم وصلنا إلى آخر حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني عندي صفحة ثلاثمائة الطبعة التي بين يدي البعد ما ذكر تفاصيل حول مفهوم ما يحب المرء لنفسه ومفهوم ما يحبه لأخيه وما يدخل في ذلك من المعاني بدأ يعرض الضوابط الأساسية لهذا الموضوع نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه قال بعض الصالحين من السلف سبق أن نشرنا إلى جملة القواعد والفوائد ورقمناها من قبل قلنا غمص الناس وغمطهم في صفحة السابقة في درس السابق في رقم 11 كذلك يكون عندنا قوله فإن, فإن رأى من أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاح هذا معنى عظيم يأخذ رقم 12 وقوله وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم يزيلوهم ما بيزيلوهم يزيل عنهم يجوز يزيلوهم هذه رقم 13 نعم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم واشفقوا على ابدانهم من النار لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا وقد تمدنا النمي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار وقال في هنا تفسر الغبطة بالحسد وهذا من باب التوسع بإطلاق المعاني يعني أحيانا يأتي من باب المشاكلة من باب لفت النظر من باب يعني هو أسبوع بليغ لأنه شبهه بالحسد هو يشبه ليس الحسد المدموم طبعا الحسد في الأصل كله مدموم لكن الغبطة هي نوعا من الحسد في المعنى اللغوي لأنها تشبه الحسد لكنها لا تعني أن في القلب على المحسود أو على المغبوط شيء فإذا هنا بمعنى المسابقة الحسد بمعنى المسابقة هو الغبطة والغيرة المحمودة لا الحسد المدموم وهذا كثير في ألفاظ الشارع حتى أيضا في أثار السلف ويشبهه قول, قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التارويح نعمة البدعة هي بدعة لغة هذا من باب التوسع في مبهوم البدعة هو من باب مشاكلة اللغة لأنه لما قال له أحد الناس هذه بدعة قال نعمة البدعة لكنه فيما بعد أصالها على أنها سنة وليست بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها وإنما تركها خوفا أن تفرق فكذلك تسمية يعني الغبط حسد هذا من باب التجوز والمشاكلة والدلال اللغوي العام نعم وقال الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل فهما في الأجر سواء وإن كانت دنيوية فلا خير في تمنيها كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا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 وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا كتمني النساء أن يكون رجال أو يكون أو يكون لهن مثل مال الرجال من الفضائل الدينية كالجهاد والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة ونحو ذلك وقيل إن الآية تشمل ذلك كله هنا هنا بدأ يعني بالمقابل لما ذكر صور ما يحبه المرء أن يحب المر ما يحبه لنفسه الصور وأنواع والفصال التي فيها ما تدخل تندرج ساعة الحديث ذكر هنا ما لا يدخل في هذا المعنى مثل الحزن لفوات الفضائل الدينية هذا ما يدخل في باب يعني ما ينقض الحديث في عدم التمني فعلى هذا هو ذكر الصور المقابلة التي هي جائزة ولا تتنافى مع أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه يعني ذكرها فيها سيذكر هنا الصور والأحوال التي لا تنافي محبة الخير للآخرين نعم ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائر الدينية هذا رقم واحد الحزن لفوات الفضائر الدينية لا يتنافى مع محبة الخير للآخرين وثانيا قال ولهذا امر نعم ولهذا امر ان ينظر في الدين إلى من فوقه وان ينافس في طلب ذلك جه وان في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولا يكره ولا يكره ان احدا يشارف في ذلك بل يحب للناس كلهم المنافسه فيه ويحثهم على ذلك وهو من تمام أداء النصيحه للاخوان قال الفضيل إن كنت تحب ان كنت تحب ان يكون الناس مثلك فما اديت النصيحه لربك كيف وانت تحب ان يكون دونك ان يكون دونك يشير إلى أن أداء النصيحه لهم اي يحب ان يكون فوقه وهذا وهذه منزلة عالية ودرجه رفيعه في النصح وليس ذلك بواجب وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكون مثله ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه هذا الرقم ثلاثة إنه إذا فاقه أحد في أمر الدين يجتهد على لحاقه ولا يعتبر هذا من مما يتنافع من محبة الخير الآخرين نعم فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدا لهم على ما آتاهم الله بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين ثم بدأ الآن بالرابع الصورة الرابعة التي لا تتنافى مع محبة الخير للمؤمنين نعم وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية فيستفيد بذلك أمرين نكيسين الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكون خيرا من. لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل هو يجتهد في إصلاحها وقد قال محمد بن واسع لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نسحه لهم بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية وكان إخباره على وجه التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا فقد قال ابن مسعود ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به فقد قال ابن عباس اني لا امر على الايه من كتاب الله فاود أن الناس كلهم يعلمون منها ما اعلم وقال الشافعي وددت أن الناس تتعلموا هذا الدين ولم ينسب الي منه شيء وكان عتبه الغلام وكان عتبه الغلام اذا اراد ان يفطر يقول لبعض اخوانه المطلعين على اعماله أخرج إلي, أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري محسنت الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس كالمعتاد بعرض بعض الأسئلة وقد أفاد الأخوة القائمين على الموقع لأنه وجدت أسئلة من خلال الأنترنت فنبدأ بها ثم نختصر الدرس تعذرون في ذلك لأمر عاضب إن شاء الله هو خير يقول طبيبه رأت مرارا أو أمرا منكرا صدر من طبيب فما هي الطريقة المثلة في الإنكار عليه هو لكم الشكر طبعا غالبا في مثل هذه الفئه الأطباء وكبار المثقفين والأوجباء وقد يكون عنده شيء من المكانة وأحيانا الاعتزاز بالنفس والعمل والعمل الذي هو فيه ولذلك ينبغي أن الانكار عليه في شيء من المداراة والإشفاق والنصف والرفق لأن لا تأخذ العجلة بالإثم استطاع السائل أو السائبة أن ينصح مباشرة لهذا الطبيب فبيه ونعمة إن لم يترتب على هذا مفسده وإن لم يعني يتأتى ذلك أو يترجع عنده وجد مفسده فيسلك طرق وخرى بأن يوصي له أو يكتب له واضطرأك في هذا كثيرا فلعله يستشير من لهم تجربه لكن لا يناطح أو يشهر أو يستعمل اسلوب الجارح فإن هذا مع هذه الفئة قد لا يفيد بل ربما يكون ضر واضطر منه السائل يقول كيف نوفق بين الصحابي الذي زاد ذكرا في الصلاة الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وهو الدعو الذي ندعو به ما بعد الركوع الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه وبين البعدة التي يأتي بها المفتدعة في هذه الأيام فهم يقولون العبره بعيوم اللفظ لا بخصوص السبب فيجوزاً نزيد في العبادات أشياء لم تأتي عن نبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الصحابة كانوا يأتون بأبكار مختلفة وربما بعضها لم ترد عن نبي صلى الله عليه وسلم هذا له ضوافطه أولا ما كان في الصلاة صلاة الفريضة من الأدعية يجب أن نمتزم فيه السنة يجب أن نمتزم فيه السنة ولا نزيد إلا في المواضع التي شرعت فيها الزيادة مثل في السجود وبقدر لا تختل الصلاة لأن الصلاة نبس الله سلم كان يصلي الفريضة متوازنة لا يعني يطول بعضا ويقصر بعضا بل كانت خفيفة دفيفة متوازنة فرقوعه نحو من قيامه فقيامه نحوا من سجوده وهكذا بمعنى أنه يعطي كل ركن حقه بدون مبالغة في ركنه من الأركان فمن هنا نعم يشرع في مثل الفريضة في السجود كما ورد عن النبي الله عليه وسلم جوازه وأيضا بعد التشاهد لا مهن عن يدعو الإنسان بما شامل يدعو المشروعة لأن ذلك مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من باب البداية لكن في مواضع أخرى لا ما يجوز أن نتجاوز ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم فأدعية الاستفتاح لا نزيد فيها وهي أكثر من دعاء وقراءة الفاتحة وسورة بعد الفاتحة وكذلك التكبيرات والدعاء في الرافع والدعاء في الركوع وبين السجدتين كل هذا مقيد بما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا صح استدلالهم بقصة الصحابي الذي قال الحمد لله حمدين كثيرا طيبا مباركا فيه فعجب النبي صلى الله بدعائه وذكر أنه ابتدر هذا الدعاء ثلاثين ملك فهذا إقرار تشريع وهذا يحدث كثير مثل إقرار عمر رضي الله عنها على بعض الأمور التي هي من السن وإقرار بعض صحابه صحاب الفراسة وإقرار بعض الموفقين لأعمال يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مشروعها لو لم يقرها ما صارت مشروعة فلن دليل لهم نقول هاتوا أن هذه مثل تلك هاتوا أن دعيتكم ابتدعه أقره النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أقر دعا هذا الصحابي ومجحه وشرع بأن يدعو به المسلم ومعرفون الفرق بين الصورتين لكنها بأهواء نسأل الله العافية ولان نبدأ بجمع العلوم الحكم فترة بمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية لمسلم التارك للإسلام بدل قوله لدينه وفي هذا المعنى أحاديث متعددة وخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود طبعا قبل أن تجاوز الحديث سيذكر المالك بما بعد لكن في ثنائي الشرح استثناءات وهذا يذكرنا استثناءات, استثناءات جاء بها الشرح هناك أمور غير الثلاثة يجوز استباح دم من فعلها مسلم كان أو غير مسلم في بعض الصور وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة وهو أن أغلب قواعد الشرع مبنية على الغالب يسد حدية لا يخرج منها شيء أغلب قواعد الشرع مبنية على التغليب أن هذه هي الأمور الكبرى التي استباح فيها مسلم. المسلم أو دم من فعلها لكن هناك أشياء استثنية هي قليلة هذه الأمور أبواب عظيمة من الفساد أبواب عظيمة من الفساد جامعة لصور كثيرة لكن ورد قتل الساحر وورد قتل المستهزئ بالدين بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قالوا أنه لا يستتاب من حسب النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من أهل العلم لا يستتاب وكذلك مثل فاعل الفاحشة فاحشة الواطن من تكرر منه السكر على قول وهكذا في صور من الكبائر قد يشرع فيها قتل من يفعلها وهي ليست في الأمور الثلاثة لكن تدخل تدخل يعني دخول غير مباشر فهذا المفارق للجماعة تارك الدين يدخل فيه كثير من الصور التي وبيح فيها دم المسلم الساحر تارك لدينه مفارق للجماعة لأنه ارتكب فسادا عظيما يخل بمبدأ الجماعة ومصالح وبمبدأ الدين وصوله وكذلك فاعل فاحشة فاحشة الواط هذا أخلى بثوابت الدين وخلى بأصول ما تبره شرعا بحيث يكون وقع في فساد يدخله ضمن التارك لدينه المفارك للجماعة أو تكون هذه الثلاثة بها الذاتها هي الأمر الكبرى وغيرها استثنائت كل هذا جاي للحاق هذا بهذا أو تفراد هذه المسائل لأنها ورد بها أردت بها نصف وهذا كما قلت لكم يرد في كثير من مسائل الدين لأن نجد قواعد عامة قد لك لا تكون حاصرة لكل المسائل فيستثنى منها مسائل سواء في الواجبات أو في المحرمات سواء في الحدود أو في أحكام العدل والظلم بين العباد كل ذلك أحياناً يكون له قواعد معتبره يخشد عنها ما يشد من باب المصالح المعتبره در المفاسد الكبرى ونحو ذلك نعم وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجثة من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس وفي رواية للنسائي رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجل أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل وعلى هذا كثير من الصور التي أباح فيها الإسلام قتل من يفعلها ولو لم تكن من هذه الثلاث قد تدخل بالكفر بعد الإسلام لا سيما إذا كان هذا الكفر ولو لم في كفر أكبر إذا كان هذا الكفر يؤدي إلى مفشد عظمى تضر بمصالح الأمة العظمى وتوقعها في المفاسد الكبرى فهذه المرمة تبره نعم وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم وفيه تفسير أن هذه الثلاثة خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاثة متفق عليه بين المسلمين أما زن الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكان في القرآن الذي نسخ لفظه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب ويعفو عن كثير قال فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ثم تلا هذه الآية وقال كان الرجم مما أخفوا قرّجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ويستنبط أيضا من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها, النبي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال الزهري بلغنا أنها نزلت في اليهوديين الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين وقال في حديثه فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وأنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الكفار كلها وخرجه الإمام أحمد وعنده فأنزل الله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون أتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلب فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود وروي من حديث جابر رضي الله عنه قصة رجم اليهوديين وفي حديثه قال فأنزل الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقس وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني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 وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مئة ثم رجمه كما فعل علي بشراحة همدانية وقال جلتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصين بين ثيب وبكر وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا وهذا القول هو المشهور عن الإمام احمد رحمه الله وإشحاق وهو قول الحسن أخي المستمع الكريم تابع ما من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته